عبد العزيز ابن محمد السدحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة الكرام الله ربي وربكم أسأل أن يجعل ما أقول وما تسمعون خالصا لوجه الله الكريم، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا موفقا في أمور دينه ودنياه. قبل البدء سمعنا كلام الشيخ الإمام في المقدمة، ولقد البسني ثوبا أوسع مني. والله أسأل ان أكون عند أحسن من ظن الجميع أيها لحبة الكرام إن من المعلوم قطعا أن كل إنسان في هذه الحياة على اختلاف ديانات الناس وأجناسهم وألوانهم كل يطلب السعادة وهذه السعادة التي يتمناها كل أحد لا تحصل بالتمني وإن شئت فقل إن السعادة الحقة سعادة واحدة لكن لكل وجهة هو موليها هذه السعادة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترق وفي لفظ ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض أخرجه الإمام مالك والإمام الحاكم في مستدركه فانتفاء الضلاله عن حياة الناس يلزم منها ان تحل السعادة مكان الضلال وهذه السعاده كما سبق انفا لا بد لها من بذل مال وبذل وقت وبذل جهد وقبل كل ذلك ان تكون او ان يكون ذلك المبذول مقرونا بالاخلاص لله عز وجل اننا نرى في واقع مجتمعنا أموراً تجعل الحليم حيرانا أمورا يتفكر العاقل فيها فيرى تناقضا عجيبا ويرى انتكاسا غريبا سمعنا في كلام الشيخ المقدم أن هذا الأمر ينبغي أن يعلمه كل أحد خاصه خاصة إذا عمت البلوى بوقوعه وإننا نرى في أوساط أناس المسلمين نحسب أنهم أبعد الناس عن تلك المزالق والقوادح إلا أن العجب الذي لا ينقضي أنهم قد رتعوا في أوحالها والادهى والأمر أنهم قد دافعوا عنها بل وذنّوا من نقدها وإننا نعلم جميعا أن حاجة الناس إلى الوحيين إلى الكتاب والسنة ألزموا بل وأكملوا لحياتهم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فبالوحيين نجد السعادة وبالوحيين نتجنب طريق الغواية وبالوحيين تكتمل أمورنا وتصفو علاقاتنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات والناس بحاجة إلى ما جاءت به الرسل يعني من الوحي أشد من حاجته من الطعام والشراب فإن في فقدان الطعام والشراب موتا للأبدان وإن في فقدان ما جاءت به الرسل موتا للقلوب ومن المعلوم قطع أن موت القلوب أعظم من موت الأبدان فلو أن المسلم مات جائعا عريانا مريضا وهو مطيع لله فذلك خير من أن يموت شبعانا ريانا قد حاز الدنيا بحذافيرها ولكنه قد مات على سخط من الله تعالى <تصفيق> هذه القوادح التي سأذكر بعضا منها قد يقول قائل لا نرى بعضها في مجتمعنا وقد يقول قائل إن نيتي فيها حسنة وطيبة ولا أريد بذلك إلا الخير وكل هذا لا يشفع لصاحبه من التناقضات التي نراها أن سوادا من المسلمين قد عض بالنواجذ على عادات فيها مخالفات للشرع وفيها مناقضات صريحة. لنصوص من الكتاب والسنة بل ويتوارثونها جيلا بعد جيل ولو أنك حركت ساكنا في هذا الأمر لنظروا إليك شزرا وعابوك ونقدوك بل واتهموك ولا شك ولا ريب أن هذا من تلبيس إبليس وأن هذا لا يبشر بخير فإننا نرى شرذمة اليهود والنصارى على تحريف دياناتهم وتغيير كتبهم من أشد الناس تمسكا بباطلهم وإن كنا جميعا لا نقرهم لكن الشاهد من الحديث أن القوم يحافظون على هذه القدسيات وعلى هذه التعاليم الدينية التي زعموها أشد المحافظة بل وقد يتنازل عن كل شيء إلا فيما يتصل بعقيدتها، وإننا نرى انتكاسا لهذا الأمر، فترى أن بعض وإن شئت، فقل إن كثيرا من المسلمين لا يتحرك له جارحه ولا يتأثر طرفة عين إذا تكلم في حق دينه، بينما نراه يقوم ولا يقعد إذا تكلم في ذاته. أو فيما يتعلق بشخصيته. ورحم الله الإمام ابن عقيل عندما قال ولو تمسك الناس بالشرعيات تمسكهم بالعادات لصلحت لهم كثير من أمورهم. لكن الذي حصل عند كثير من المسلمين لا نقولها تشاؤما حاشا وكلا ولا لعله ولكن أقولها من باب الحذر حتى نحذر ونحذر من أن نقع فيما. وقعوا فيه القوادح كثيره كما سبق آنفا وقبل البدء في ذكر بعضها ينبغي أن نعرف ما معنى القادح القادح هو العيب والخلل والشطط في الشيء فسواد الأسنان يسمى قادحا وما يصيب الجذع من التصدع والانشقاق يسمى قادحا وما يؤثر في النبات ويؤثر في جذوره وثمرته يسمى قادحا ولسان العرب واسع عودا على ذي بدء اول قادح امر سمي بغير اسمه مع أن هذا الأمر أو هذه القضية قد تبنتها فرق ضاله من المسلمين، دافعوا عنها ونافحوا عنها وجادلوا في بحرها وانتصروا لقائلها، وهو ما يسمونه في مصطلحهم بالاستحسان أو التحسين والتقبيح العقلي أو التحسين والتقبيح العقلياً. أو إن شئت فقل بمعنى آخر تقديم العقل على النقل لهذه أو لهذا أمثلة كثيرة وأنا أختصر حتى أنتقل إلى غير هذا ترى رجلا إذا ذكر له حكم شرعي سواء كان في المعاملات خاصة أو في العبادات وكان يخالف شهوة أو شبهة عنده سرد عليك اعتراضات وقال على سبيل المثال لما كان الربا حراما ولما كان الغنى حراما ولما كان كذا حراما أليس في ذلك مصلحة أليس في ذلك نفع لزيد وعمر من الناس ما الحكمة يقولها استنكارا لا استفهاما ما الحكمة في تحريم كذا ولماذا نهى الله عن كذا ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كده هذه اسئله كلت اذاننا وسئمت السنتنا من سماعها ومن الكلام فيها وهذا بحد ذاته سوء ادب مع الله عز وجل واعتراض عليه واذا اردت أن تعرف مبلغ التناقض الذي وقع فيه ذلك الرجل فاحسب أنه عند طبيب وهو يشكو من مرض ثم بدأ الطبيب يسرد عليه أترك أكل كذا وكذا وكذا وامتنع عن أكل كذا وكذا وكذا أتراه يجادل الطبيب في ذلك؟ أتحسب أنه يعارض الطبيب في أمر من الأمور حاشا وكلا ولا لعله؟ بل لسان حاله يقول للطبيب سمعنا وأطعنا ولن أخالف أمرك, أمرك طرفة عين هذا أمر نراه ونسمعه ولا ينكره الا جاهل أو مغالط او معاند هذا هذا التسليم والاستسلام لكلام الطبيب وهو بشر يصيب ويخطئ ولا معصوم الا من عصم الله عز وجل هذا التسليم ينبغي ان يكون عند امر الله وامر نبيه صلى الله عليه وسلم اليس الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فلا بد بعد التسليم من انتفاء الحرج والا يبقى في النفس أدنى أدنى مثقال ذره من حرج أو شك أو ريب ولذا فالحذر أن نعترض بعقولنا على ما شرع الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في حكم عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا ذكره شارح الطحوية بمعنى لزاما أن تكونوا من المسلمين والمتقبلين لكل ما يأتيكم دون أدنى تردد أو شك ولذا حذر الله عز وجل من المخالفه في مثل هذه الأمور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والعقل مهما بلغ الرجل في الذكاء والعبقريه، فالعقل مقود والشرع قائد والعقل محكوم والعقل والشرع حاكم ولذا ذكر أصحاب المعتقد أن تقديم العقل على النقل قدح في العقل فالعقل لا يستقل بنفسه فهناك أمور غيبية يخضع العقل ويجثو احتراما لنصف الشرع فأمور الجنة والنار بل جميع أمور المغيبات لا يدركها العقل ولو خال فيها بشهوة صاحبه لأضل نفسه وأضل كثيرا عن سواء السبيل ولذا ينبغي أن نحذر من الاعتراض أو من التردد فيما يأتي من أمر الله أو ما يبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم ولذا ما اجمل ما قاله القائل عندما عقد مناظره بين العلم والعقل قال علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد احرز الشرفه فالعلم قال انا احرزت غايته والعقل قال انا الرحمن بيعرفه فافصح العلم افصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف فبام للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف إذا فالعلم هو القاضي وكما قال شيخ الإسلام العقل شاهد والدين قاضي فإن شهد الشاهد بالحق وإلا طرده القاضي فالحذر من الاعتراض أو من التردد فيما يأتي من أمر الله عز وجل ومن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أما فيما يتعلق بالسؤال عن الحكمة فإن كان السؤال تكلفا أو تنطعا أو عنادا فصاحبه على خطر عظيم لكن إن كان السائل مستفهما طالبا للتزود من الإيمان فلا حرج فان ظهرت الحكمة فذلك من فضل الله وإن لم تظهر فلا يسألوا عما يفعل وهم يسألون وفرانك ربنا وإليك المصير القادح الثاني وهو كما أو كسابقه مذهب من المذاهب الضاله لكننا نرى اناسا من المسلمين يقعون فيه بل ويكثرون من ذكره ولو علموا خطورتهم فالظنوا بهم إن شاء الله أن يسارعوا في ذلك لا يعني. هذا المذهب هو مذهب الجبرية وإن كان المعترض من المسلمين لا يقول به كله لكن قد لوث معتقده بشيء منه فترى أن بعض الناس إذا ابتلي بمعصية أو رتع في أوحال رذيلة ثم ناصحته وكلمته وحذرته قال انا مجبور وقد قدر الله علي لا حيله لي ولا خلاص لي بئس القول من كان هذا القول قوله وبئست الحجه الداحضه التي يحتج بها صاحبها في هذا المقام اي امر أجبرك الله عليه وأي أمر قد ألزمك الله تعالى به ألم يعطيك الله عقلا ألم يعطيك الله سمعا وبصرا وجوارح تميز بها ما ينفعك مما يضرك إن هذا الأمر من الخطورة بمكان فالأمر قد تعد إلى اتهام الله بالظلم وسيأتي شيء يتعلق بهذا الأمر على كل حال الحذر كل الحذر أن نتعلل بهذه القضية وأن يقول أحدنا بلسان مقاله أو بلسان حاله أنني مجبور أو كما يقول بعض الناس إنني مسير هذا أمر له ضوابط كثيرة وله ضوابط علمية دقيقة لا ينبغي أن يخوض الإنسان فيها دون علم الله عز وجل قد أقام الحجة علينا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه خلق الله الانسان واعطاه تلك الجوارح وابتلاه بالمصائب تمحيصا وامتحانا ليتميز الخبيث من الطيب فإن طاع العبد ربه واستقام فما عند الله خير وأبقى وإن كان في الأخرى فلا يلم إلا نفسه أليس الله يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ثم قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى وقال انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال وهديناه النجدين والنجدان طريق الخير والشر فالحجه قائمة وليس لأحد الحج على الله عز وجل فقد أوضح الله لنا طريق الخير ورغبنا فيه وأوضح لنا طريق الشر ورهبنا منه ولا يلم أحد بعد ذلك إلا نفسه ولو أن ذلك المعترض والمحتج بالجبر اخر طعامه او شرابه او راتبه لما صبر طرفه عين ولا أجلب بخيله ورجله وركبه وركابه طلبا في تحصيل ما فقد من شهواته وعلى كل حال فليتقي العبد ربه وليتذكر انه اذا اخلص النيه مع الله اعانه اما اذا اساء الظن بالله تعالى وعاند الله تعالى والتمس الحجج والمعاذير فإنما يحفر قبره بنفسه ولذا كلما كان العبد محسنا في الظن بربه عز وجل كلما كان تو كانت توفيق الله تعالى في جميع اقواله وافعاله قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر القادح الثالث وقد عمت به البلوى وظهر وانتشر وهذا مما يندله له الجبين وزاد الامر مراره ان بعض المصلين الركع السجود هم من السباقين في هذا, الأمر. هذا الأمر هو الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين كم سمع الإنسان كلاماً يعجب من قائله ويزداد عجبه إذا علم أن قائله يروج سمعة ذلك الساحر أو ذلك المشعوذ وهذا الامر خطير جد خطير قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوم وفي لفظ آخر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحسبك بهذا الوعيد وهذا التهديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كثير من الناس إذا أصابه أو أصاب أحد ذريته مرض أو علة أي علة كانت سارع إلى أولئك القوم فإذا كلمته وناصحته تعلل بحجج داحظة منها أن يقول قد ذهب فلان فشفاه الله وقد ذهبت فلانة فرفع الله بأسها ومصيبتها هذا الكلام لا يقوله مسلم عاقل. لا يقوله إلا من لبس الشيطان عليه واضله عن الصراط المستقيم وإلا فأي خير يرجى في رجل قال الله فيه أو في طائفة قال الله فيهم إنما صنعوا كي يساحروا ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أي خير في قوم ذمهم الله وحرم الذهاب إليهم فوالله كما سبق في مقدمة الكلام لا يموت الرجل مريضا جائعا عريانا وقد أرضى ربه خير له من أن يموت وهو يتقلب في رغد العيش وقد أسقط الله تعالى واتبع غير رضوانه عز وجل وإذا كان ذلك كذلك. فلزاما علي وعليك قبل الذهاب إلى أولئك القراء الذين بولينا بشرذمة منهم ممن لبسوا ثياب العلم بل وتقمصوا ثياب الفتية وأغرأوا الناس وزادت فتنتهم بأن شفي أناس بإذن الله تعالى على أيديهم فالحذر كل الحذر فاذ كنت ولا بد ذاهبا فاستفت اهل العلم حتى تبرأ ذمتك وتطهر أو تطهر ساحتك وعودتك ومتى ما رايت القارئ يسال عن اسم ام المريض واسم ابيه ونوع لباسه فالحذر كل الحذر ولا تهلنك سمعته وما راج من ذكره فالعبره إنما هي بالتقى لا بالسمعة ولا بالشهر الأمر الرابع وأنا لا أراعي الترتيب ولكن حسب ما يلي الأمر الرابع كلمة نسمعها كثيرا وكما سبق ايضا أن بعض قائلها يقولها أو بعض قائليها يلفظونها على حسنية، ولكن لا يلزم من حسن صلاح النية صلاح العمل. هذه الكلمة تأتي عند نزول المصائب وحدوث النوازل، وهي كلمة لو بل اعتاد بعض الناس أن يريدها كلما نزلت نازلة فيه أو في من يعرف. ولا شك ولا ريب ان الاسلام قد هذب أصحابه ولم يجعل لهم سبيل خير إلا حثهم عليه ولا ترك من سبيل شر الا حذرهم منه الاسلام هذب السنتنا وهذب اسماعنا وهذب جميع جوارحنا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم تهذيب للابصار وَإِذَا سمعوا اللغو اعرضوا عنه تهذيب للاسماع والذين هم لفروجهم حافظون تهذيب للاعراض ما يَلْفِظُ من قول الا لديه رقيب عتيق وان عليكم لحافظين كراما كاتبين تهذيب للالسنه وهذه الكلمه اعني لو مفتاح صغير لباب من الشر عظيم قال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز واحرص على ما ينفعك ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا ولكن فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وفي بعض قدر الله وما شاء فعل فاستعمال لو في الاعتراض على قضاء الله وقدره لا تجوز ويأثم قائلها ويحسن في هذا المقام أن أذكر أن هذه الكلمة أي لو لها أقسام أو لها احوال فتارة يؤجر العبد عليها وتارة يأثم العبد عليها وتارة تكون من باب المباح لا أجر ولا وزر فالتي يؤجر العبد عليها إذا كانت من باب التمني لفعل الخير كأن يقول قائل لو أن عندي مالا كثيرا لبنيت مسجدا أو لبنيت مركزا إسلاميا أو لطبعت كتابا نافعا فهذه يؤجر العبد عليها أما التي تكون في مقام الذنب فهي التمني المذموم أو الاعتراض على قضاء الله وقدره، فلو قال قائل لو أن عندي مالا كثيرا لبنيت مرقصا أو لطبعت مجلة ماجنة فالإثم حاصل وحتى لو لم يتمك من الفعل وأما الاعتراض على قضاء الله فالنص صحيح صريح كأن يقول القائل لو أن فلانا لم يسافر لم يمت أو لم يقع الحادث وأما الأمر المباح كأن تقول طريق الجامع من هذا المكان أو من ذلك الشارع لكن لو أتيت من الطريق الآخر لكان الأمر هينا أو كان تقول لو زارني خلان لأكرمته أو لو زرتني لأكرمتك هذا استطراد لكن لا بد من بيانه في هذا المقام الأمر الخامس خصلة جاهلية جاء الإسلام وطمرها وشنع على أصحابها بل ورتب الأجر على من خالفها قضية البنات التشاؤم بولادة البنت أو بولادة البنات نقرأ جميعا قول الله تعالى واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت وفي قراءه تخاطب هي باي ذنب قتلت وفي ايه النحل واذا بشر احدهم بالانثى ظل <تصفيق> وجههم اسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم كان جاهليون إذا حملت امرأة أحدهم وقاربت الوضع وهم على قسمين كما سماهم بعض أهل السير عقلاء الجاهليين وغير العقلاء أما غير العقلاء فكانت المرأة إذا قاربت الوضع ذهب بها إلى الصحراء ثم أخرج معها مولدة ثم يتنحى الرجل بعيدا وتبدأ تلك المرأة المولدة والقابلة في معالجة المراه الحامل فإن كان المولود ذكر رفعت تلك المولدة الولد أو المولود عاليا حتى يراه الرجل فيأتي مسرعا باشا مستبشرا، أما إن كان المولود أنثى فإن هذه المولدة قد جهزت أو حفرت حفرة تحت بطن المرأة ثم تردم تلك البريئة الصغيرة في تلك الحفرة وتهيل التراب ثم يذهب الرجل رافع الرأس شامخا بأنفه معتزا بهذا العمل أما عقلاء الجاهليين وهنا التسميه مجازا فكان الواحد منهم يتريث حتى تبلغ ابنته من العمر خمس سنين ثم يلبسها الحلية والحلل ثم يغدو بها إلى الصحراء وبالتحديد, وبالتحديد إلى بئر تسمى بئر البنات ثم يستغفر الوالد ابنته البريئة فيقول يا ابني انظري هل في البئر مما؟ فتصعد تلك البريئة الصغيرة؟ وتنظر في فوهة البئر وما هي إلا لحظات حتى يأتي ذلك الوالد الذي نزعت من قلبه الرحمة فيرفع قدميها ثم تهوي على رأسها بل بلغ من قسوه قلبه أنه يصغي بسمعه فإن سمع لها انينا القى عليها بصخرات حتى تلفظ أنفاسها ثم يرجع هذه الخصلة حرمها الله وحذر مرتكبها وجاءت النصوص برفع شأن المرأة <تصفيق> وبرفع كرامتها ولو أن المجال طويل لذكرت ردا على من لبس ثياب الإسلام وتقمص الدفاع عن المرأة وزعم أن المرأة مظلومة وأن المرأة قد هضمت حقوقها لكن لعل الله تعالى أن يوسر, وق... أن يوسر وقتاً آخر بكل حال جاء الإسلام وحرم هذا الأمر ونهى عنه وشد النهي إلا أننا نجد في مجتمعنا لوثة من نوع آخر وفيها رحم بتلك الخصلة الجاهلية ألا وهي التشاؤم إذا بشر الرجل بأن امرأته قد أتت بأنثى تجد أن ذلك الرجل يتقبل الأمر على مضض وعلى كره لكن يخفي ذلك الكره وإن كانت جوارحه الظاهرة تابى إلا أن تظهر حرجه وكرهه فيا عبد الله اتق الله تعالى في نفسه واعلم أن أجر تربية البنات والصبر عليهم يؤتي الله العبد اجرا كثيرة وخيرا وفيرا وكم من ابنة كانت أبر بوالديها من أخيها وعلى كل حال الحذر كل الحذر من هذا الأمر التشاؤم أو الكراهية أو البغض فعليك أن تحمد الله على هذه الهبة الربانية والمنحه الالهية وأن تشكر الله تعالى عليها الأمر السادس وهذا الأمر ربما يقع من بعض الوافدين على حسن ظن. وهم والحمد لله من أسبق الناس إلى تركه عند بيانه وهو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والحلف بغير الله لا يجوز كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر واشفق وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من كان حالفا فليحلف برب الكعبه لما سمعه ناس يحلفون بالكعبه ولما سمعه ناس يحلفون بالآباء او بآبائهم قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على قسمين ان اعتقد ان اعتقد الحالف مساواه النبي صلى الله عليه وسلم بالله فهذا لا شك شرك اكبر يخرج صاحبه من دائره الاسلام اما إن لم يعتقد تلك المساوات، فالأمر لا يزال من باب الشرك الأصغر وهو على خطر إن لم يقلع عنهم الأمر السابع وهو بيان أو إيضاح لجملة يلفظها بعض الناس لكن قليلا منهم لا يميز ذلك بنيته وهنا يقع المحذور والعجب أنك لو سألت بعضا الناطقين بها لذكر المعنى المحذور وهو قول القائل اقسموا بآيات الله فهذه الجملة تحتمل أمرين في نية قائلها إما أن يكون قصده بالآيات المخلوقات وهنا المحذور والمزلق وإما يكون قصده بالآيات أي الكلام أي كلام الله فهذا لا شك في جوازه لأن الحلف يجوز بأسماء الله تعالى وبصفاته <تصفيق> القادح الثامن وهو الجزم بالشهادة لشخص معين لم يشهد له الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت وأنا نجزم بالجنة لمن نص الله تعالى عليه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة والعشرة في الجنة بنص الحديث الصحيح الصريح وسعد بن معاذ في الجنة وبلال في الجنة بالنصوص الصحيحة الصريحه وأبو لهب نتقرب إلى الله صباح مساء بأنه في النار وكذلك امرأته أم لهب لكن يبقى الإشكال في إطلاق الشهادة على أناس لم يأتي بهم نص معين كان تقول الشهيد فلان أو فلان شهيد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أظنه في كتاب الجهاد باب لا يقال فلان شهيد لما؟ لأن جزمك بالشهادة له يلزم أن يكون من أهل الجنة وأنت تعلم إن شاء الله أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وذكر الحميدي في مسنده بإسناد فيه أبو العجفاء السلمي وضعفه يسير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انكر على الصحابة اثنتين خصلتين اثنتين في مغازين الشاهد من خصلتين أنه قال وتقولون فلان شهيد وما دراكم أنه شهيد فلا تقل لأحد بأنه شهيد لكن قل نرجو له الشهادة لأن الشهادة كما سبق إذا شهدت لأحد بأنه شهيد فقد حكمت له بالجنة عن المقدام ابن معد كري بن رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله خمس خصال وفي لفظ ست خصال وفي آخر سبع خصال ذكر منها يغفر له عند أول دفعة من دمه ويزوج سبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أهل بيته ويامن الفتان ويامن الفزع الأكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقل نرجو لفلان الشهادة لان كما سمعت قبل قليل إذا قلت بأنه شهيد فلسان حالك بأن تقول هو في الجنة ولا شك ولا ريب أن الأمر أو أن العلم بالنيات من الخفايا التي لا يعلمها إلا الله عز وجل فقل نرجو له الشهادة الله نسأل أن يكتبهم من الشهداء هذا أمر محمود وتؤجر عليه الأمر القادح التاسع الاستهزاء الاستهزاء أمر قد عمت به بلوى يقولها الإنسان بحرقة وخاصة إذا كانت تلك السخرية أو ذلك الاستهزاء ممن يترددون على جمعة وجماعة والاستهزاء أمره خطير ويكفي أن تعلم أن المرء ينسلخ من دينه إذا سخر بشيء قال بعض العلم حتى ولو كان مازح وتكفينا آية براه في هذا المقام قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم ثم يا رعاة الله إذا كانت السكرية بالإنسان محرمة أو بكلام الشخص ذاته محرم فما بالك بالاستهزاء بكلام الله وبالشعائر الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم فإذا كان النهي هنا للتحريم وهو في حق المخلوق فما بالك بالسخرية والاستهزاء بحق الخالق أما إذا علم العبد أو علم المستهزئ أن هذا من الشرع ثم تطاول على الشارع الحكيم وسخر أو سخرة فلا شك أنه قد أوقع نفسه في حفرة هاوية ردية الأمر العاشر لفظه ايضا نقرأها في بعض الكتب وبعض المجلات والجرائل وهذه اللفظه لا تنبغي أن تقال بل وفيها رائحة من الترفض فيها رائحة من الترفض لأنها مقصورة على علي رضي الله تعالى عنه تقرأ في بعض الكتب وفي بعض الرسائل عن علي كرم الله وجهه وفي بعضها عن علي عليه السلام وفي بعضها عن علي الإمام أو عن الإمام علي الاحظ ضعاك الله صفات ثلاث تلصق دائما بعد ذكر علي عن علي كرم الله وجهه، عن علي عليه السلام عن الإمام علي إن جئنا إلى التفاضل فالشيخان أبو بكر وعمر أفضل من علي لا شك ولا ريب بل ثبت أن عليا قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفترين وهذه اللفظه كرم الله وجهه وتخصيص علي بها لا يجوز فالصديق أحق بها منه وعمر أحق بها منه وعثمان أحق بها منه رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عليه السلام وكذلك الإمام ونحن نعلم أن مذهب الرفض يسلم الثلاثة منصب الامامه ويجعل الإمامة مقصورة على علي وعلى آل علي وهذا المذهب كما قال ابن حزم بطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عن إسقاطه على كل حال عليه السلام يقول أهل العلم لا تكون صفة دائمة إلا في حق الأنبياء والملائكة ويجوز أن تطلقها على أحد من غير الأنبياء لكن شريطة الا تكون وصفا دائما عليه فتقول مثلا قال شيخ الإسلام عليه الصلاة والسلام لا حرج لكن لا يكون ذلك وارداً دائما والدليل على هذا ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقه فقال صدقة من هذه؟ قالوا صدقت آل أبي أوفا فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفا أما كرم الله وجهه فيحتجون بأن عليا لم يركع أو لم يسجد من قط وهذه الحجة هاوية وإن ذكرها ابن حجر الهيثم في فتاوى الهيثمية وإن ذكر صاحب تاريخ إربل عن بعض الصوفية فلا قيمة لها لكن يقال رضي الله تعالى أن الجميع وإن كان ولابد فالصديق لم يركع لصنم من قط بل الصحابة الذين ولدوا بعد الإسلام لم يركعوا لصنم من قط الأمر الحادي عشر اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى قد يقول قائل ومتى عهدتني أو عهدتنا؟ من أصحاب القنوط واليأس، ولا يقوله بلسان المقال، ولكن لسان الحال يدل على ذلك. أرأيت إذا أصيب رجل بمرض خطير، كالسرطان عافانا الله واياكم وشف من كان ممتلما به، تجد أن بعض الناس يصاب بالإحباط، ويلبس ثياب القنوط واليأس، وعدم الامل بالله عز وجل. وهذا لا شك ان في تحريمه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ويعقوب عليه السلام يوصي بنيه ولا تياس من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فمهما بلغت بك المضائق والمصائب فعلم ان قدره الله تعالى اعظم وان رحمه الله تعالى اوسع وان الله تعالى لا يعجزه شيء ولو اننا, ولو أننا توكلنا على الله تعالى حق توكله لارزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ولا تغيرت أحوال كثيرة, أو احوال كثيره من احوالنا لكن اذا كان الياس ملازما لسواد من المسلمين عند نزول بعض المصائب العظيمه فلا تلم أو فلا تتعجب فيما يصيبهم من تغير الأحوال بل إن ذلك قد يؤدي بهم إلى الإخلال ببعض العبادات وقد رأينا سنف من هذا النوع يتقاعس عن الصلاة أو يقنط من رحمة الله تعالى في سبيل أو بسبب أن مرض خطير لا, لا يستحيل شيء على الله والله تعالى لا يعجزه شيء ولكن أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله الأمر الثاني عشر بلوى أو بلية تذكرها بعض المجلات وهذه البلية هي ما تسمى بأبراج الحظ وهذا ضرب من الكهانة وضرب من الشعوذه وليس العجب هنا إنما العجب أن تجد ذلك المسلم يقرأ تلك الأبراج وقد وضع يده على قلبه خائفا راغبا راجيا ولم يعلم أن هذا يقدح في معتقده ويتحمل به اوزارا كثيرة هذه الأبراج اثنا عشر برجة لها اسماء معلومة منها برج الجوزاء والعذراء والأسد والجدي والعقرب يقوم بعض الناس ذا وجدها في مجله بمعادله رياضيه يخرج ميلاده الهجري فيما يقابله بالميلاد ثم يتوصل إلى البرج الذي يطابق تاريخ ميلاده ثم يقرأ فإن رأى في ذلك البرج كفاءلا بشر أصحابه وان كانت الأخرى خشي على نفسه وهذا لا شك من ضعف الإيمان ومن الخور وإلا فلو علم العبد قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إذن فالحذر كل الحذر أن يجعل الإنسان أو أن يكون هذا من طبع الإنسان بل عليه أن يحذر وأن يحذر منها وأن يبين تحريمها حتى لا يقع في شراكها أحد من المسلمين الأمر الثالث عشر خصلة جاهلية نراها إلى هذه الساعة والله أعلم وإلى قيام الساعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أنها ماضية باقية ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن، وعد منها الطعن في الأنساب، التفاخر بالنسب، والتعالي بالنسب، وهذه قومية مصغرة، لأن القومية العربية تتعصب إلى مظلة العروبة، وإذا كانت أو إذا كان هؤلاء تحت مظلة العروبة فلا حرج في دياناتهم وفي مقاصدهم المهم. أن تكون العروبه هي الرابطة وهذا لا شك ولا ريب من الجاهلية المضيتة الطعن في الأنساب أو التفاخر بها قومية مصغرة فترى أن بعض الناس لو تكلم في أحد الصحابة ربما يتأثر إن كان في غيره بل والله إن بعضنا يتأثر أما إذا تكلم في النسب قام وقعد وخرج ودخل واقبل وادبر ولم يقر له قرار ولم يهدأ له بال حتى يكيل الحجج والخصومه لذلك المتكلم إذا علمنا هذا فلنعلم أن الميزان عند الله ليس بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بكثره الولد فهذه الموازين هي موازين اهل الدنيا وقد ابطلها الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون اذا بطل ميزان المال وبطل ميزان الولد فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بطل ميزان النسب ما الذي يبقى؟ يبقى الميزان الحق الذي لا يعتريه شيء إطلاقا وهو ان كرمكم عند الله اتقاكم فالتفاخر بالأصول أولهم أو قائدهم أو قدوتهم إبليس لما لانه تفاخر بحسبه واصله فقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين اذا افتخرت باباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب ان الفتى من يقول هانذا ليس الفتى من يقول كان ابي ابو لهب ما نسبه قرشي بل من أشرف أفخاذ قريش من بني هاشم، بل عم للنبي صلى الله عليه وسلم ما مصيره يحفظ صغارنا وكبارنا تبت يد أبي لهب بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه. حبشي ومولا ولكن ما مصيره يا بلال إني أسمع خصف أو خشفن عليك امامي في الجنة سلمان الفارس صهيب الرومي عمار بن ياسر قوم رفع الله ذكرهم وأعلى رايتهم، ما أنسابهم عند الناس أنساب وضيعة لكن التقى رفعت منازلهم وأعلى مكانتهم فالحذر كل الحذر من التفاخر بالنسب فربما ترى رجلا وافدا في عمل مهين تحتقره وقد يكون ذلك الرجل المحتقر في نظري ونظرك يحمل بين جنبيه قلبا فيه من التقى والورع ما لو قسم على سبعين لكفاهم ولا زاد عن حاجتهم ولما اختلف العلم في التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر اختلفوا على اقوال أربعة منهم من يقول الغني الشاكر أفضل لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور ولعل هذا قول العز بن عبد السلام وبعضهم يقول الفقير الصابر أفضل وهو اختيار ابن الصلاح ويحتج بحديث يدخل فقراء ومثل الجنه قبل غنياء من عام والقول الثالث توقفوا قال لا ندري هل غني الشاكر أفضل لشكره أم الفقير الصابر أفضل لصبره والقول الرابع قالوا هما سواء ذاك لشكره وذاك لصبره لكن شيخ الإسلام ابن تيميه فصل في القضية وعدل بالسويه وقال أفضلهما اتقاهما لا ننظر لشكر ذلك ولا لصبر ذلك إنما الله يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم القادح قبل الاخير ايضا تلحق بالألفاظ الدارجة على الأسنة اقولها حتى نحذر ونحذر منها من هذه الألفاظ التي يحرم قولها ويأثم قائلها إن علم بذلك كأن يظلم بعض الناس في مظلمه فيدعو على من ظلم فيقول ظلمك الله كما ظلمتني أو أسأل الله ان يظلمك كما ظلمتني هذا لا يجوز لما؟ لأن الله تعالى حرم على نفسه الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إذن فوصف الله بالظلم لا يجوز سوء بما مع الله تعالى واثبات لما نفاه الله تعالى عن نفسه إذن كما أشار الشيخ لكثرة الاسئله يكتفى بما سبق ذكره وتبينه والجميع إن شاء الله يعلمون ما ذكر بل وأكثر مما ذكر لكن من باب التناصف ومن باب التعاون على البر والتقوى ذكرت هذه الأمور مذكرة وإلا فالجميع إن شاء الله مسلمون ابناء مسلمين ابناء مسلمات قد احاطوا بهذا علما لكن ربما يخون اللسان صاحبه ويخون أو يخطئ القصد صاحبه اسال الله عز وجل ان ينفع المتكلم والسامعين وان يرزقنا وانياكم العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم بالصواب الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان ما بين ووضح ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قال هؤلاء الحاضرين ومن يستمع إلى ما قال ونظرا لكثرة الأسئلة فإننا سنقتصر على الأسئلة الخاصة بموضوع المحاضرة لأن هناك كثيرا من الأسئلة في الجانب الفقهي ولا أظن أن المجال يتسع للإجابة عنها هناك أسئلة عن تكفير الكافر أو الشك في كفره ومعلوم أن هذا من نواقض الإسلام فما الدليل على ذلك؟ أما قضية تكفير الكافر فالله عز وجل قد سمى الكافرين أو قد ذكر هذا الوصف في كتابه وتواترت به النصوص القرآنية والنبوية فكفار قريش جاء ذكرهم بوصف الكفر والشرك لعنادهم وعدم تقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمعنا في بعض الأحاديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما اشار السائل أو الشيخ أحمد تعليق أن من نواقض الإسلام العشرة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فإذا علمت أن هذا الإنسان كافر بعينه ثم شككت في كفره فأنت على خطر عظيم إذا كان الإنسان جاهلاً فالجهل يرفع الاثم، أما إذا كان عالماً فلا فقد يكون شريكاً له إذا كان ذلك عناداً واستكباراً وعلى كل حال أذكر أيضاً أمراً لصيقاً بهذا وهو الحذر من أن يخوض الإنسان في قضية التكثير وأن يطلق الألفاظ جزافاً تسرعا لأن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يرجع الحكم والمقول والقول على صاحبه من قال لاخيه يا كافر أو يا عدو الله فقد باء بأحده أو باء به أحدهم إن لم يكن المخاطب كافرا فيخشى أن يرجع ذلك إلى صاحبه وذكرت هذا لأن بعض الناس قد فوض نفسه مفتيا بل والله وحاكما على قلوب الناس فدائرة الكفر الخوض فيها مبدأه إما أن تتكلم بعلم أو أن تصمت بحلم الخوارج لما قالوا لعلي رضي الله عنه لما قال بعض أصحاب علي لعلي يا أمير المؤمنين الخوارج أكفار هم قال من الكفر فروا فقالوا أمنافقون هم قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل قال فما نقول فيهم قال إخواننا بالأمس بغوا علينا باليوم والشوكان أو غيره يذكر أنه الح في سؤال شيخ الله عن كفر الخوارج، فلما أكثر السؤال قال الشيخ يا بني إن يخراج رجل من الملة ليس بالشيء الهي أتعلم ما معنى قولك إن فلانا كافر؟ يعني امراته لا تطلق بل تنفسخ، ولا يصلى عليه ولا في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدعى له وإن كان حياً لا تجاب دعوته يقول السائل هل القول بأن الإنسان مسير وليس بمخير يعتبر قادحاً في العقيدة أم لا شيء فيه هذا القول فيه تفصيل فأنت تعلم أن الله تعالى أعطاك مشيئة واختيار وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئه الله تعالى واختيارها وما تشاءون إلا يشاء الله لكن بعضها العلم اولا يعترض على هذه المقولة ويقول هذه مقولة حادثة ما تكلم فيها السلف فيسعون فيسع مواسعه لكن بما أن البلوى عمت بها فخرجها بعضهم فقال الإنسان مسير في الخلق كونه طويل أو قصير أو أسمر أو أبيض ومخير في الخلق وهذا ايضا عليه احترام، لكن يقال إن الله عز وجل أعط الإنسان جوارح وعقلا يستطيع أن يميز بها مما ما ينفعه وما يضره، ومع هذا كله فقد كتب الله على العبد ما هو فاعل وقدرة العبد لا تخرج عن قدرة الله تعالى، ولا يستطيع العبد أن يفعل شيئا إلا إذا شاء الله، لكن الحذر كل الحذر أن تقول الله أجبرني. لا ولا يرضى لعباده الكفر قل إن الله لا يأمن الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون بل الله يحب الخير لعباده ويرغبهم فيه ويحثهم عليه لكن إن اختار الطريق الآخر فهذا لا يخرج عن قدرة الله تعالى لكن يأثم العبد لأنه فرط فيما أعطاه الله تعالى من الوسائل التي يتوصل بها إلى الخير ويجتنم بها عن طريق الشر والغواية ما صحة هذه العبارة اللفظ لفظ الباري والصوت صوت القاري يعني في قراءة القرآن الكريم هذه وردت في الفتنة المشهورة التي رفع الإمام أحمد لها رأسه أحمد لها رأسه وكبتها بإذن الله تعالى فهم يقولون الصوت المسموع الآن قل هو الله احد هذا صوت المتكلم الذي هو أنا لكن الكلام كلام الله تعالى وهذه الأحرف التي قرأتها هي كلام الله تعالى ومعتقدها للسنة أهل السنة والجماعة الذي عليه نحيا ونموت ونبعث ونلقى الله إن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود يقول السائل علمت من كلام الشيخ محمد بن عثيمين في فتاواه علمت من كلام للشيخ محمد بن عثيمين في فتاواه من أن قولهم إن الله على ما يشاء قدير أنه لا يصح ورده من أربعة أوجه وذلك لتعليق القدرة على المشيئة وهنا في حديث لو قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فهل يدخل هذا؟ في ذاك أم لا؟, لا لا يدخل هذا ولو قلت او ذكرت ايه الشورى لكان الاشكال اوضح وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وفي الخبر القدسي اني على ما اشاء قادر لكن الشيخ محمد حفظه الله بين عدم جواز قول هذه المقولة ذكرها السائل انه على ما يشاء قدير لانه حصر المشيئه في القدره والله عز وجل على كل شيء قادر ويعجزه شيء وقد ذكر الشيخ في كتابه فيما أذكر كشف الستار أو إزاحة الستار فيما يتعلق يعني في أسئلة في المعتقد ذكر كما قال السيد أربعة إجاب أو إجابات أربع عن هذا الإشكال وعلى كل حال بعض أهل العلم يهون في هذه القضية ويقول لعل الخلاف أن يكون لفظية ولا يكون الخلاف حقيقيا وعلى كل حال لعل رأي الشيخ محمد أوجه وأقوى لأن المعتقد ينبغي أن نحذر دائماً وأن يحتاط الإنسان في هذه القضايا العقدية وأذكر أن في كتاب الجواب النفيس الشيخ عبد بن الحسن في مقدمة المحقق ذكر كلاما للشيخ يعني يؤيد ما ذكره الشيخ محمد حفظه الله تعالى يقول السائل كيف نوفق ما ذكرتموه حول اختيار الطريق الصحيح وما استدلتم به من الآيات كقول الله عز وجل وهديناه النجدين وبينما ورد في الحديث الذي في معناه إن الإنسان يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وهو في بطن أمه هذه أمور مغيبات لا علم لي وذلك بها ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فأنت ما كنت بتتبع هذا الأمر فأنت مكلف بأن تطيع الله تعالى فيما أمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه وكذلك ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهاك عنه فالله تعالى قد خلق الأسباب ورتب عليها المسببات وهذه الأسباب التي خلقها الله وتلك المسببات التي سترتب عليها, الأم عليها الأمور قد علم الله تعالى في سابق علمه من سيسعد ومن سيشقى وقد كتب ذلك في الأزل وقد علم أصحاب الجنة وهم في أصلاب آبائهم وقد علم أهل النار أو أصحاب النار وهم في أصلاب آبائهم ولكن كل ميسر لما خلق له أنت سر حيث أمرك الله تعالى ولن ترى إلا التوفيق والسداد أما إذا حذت أو حت عن الطريق وتمست المعاذير الواهية فتلك الساعة لن تلم أو لا تلم إلا نفسك بعض الناس يقول هذا مكتوب عليك هذا من باب الرجم بالغيب وما أدراك أن الله قد كتب ذلك عليك أو يقول إذا نصح عن معصية قد تلوث في حالها، لا تلمني كتب الله علي أن استمر فيها هذا الكلام يحرم لأنك تتألى وتتقول على الله وهذا من الرجم بالغيب والغيب لا يعلمه إلا الله فأنت قد يسرك الله إلى أمر لو فطنت له لكنت حريصا على جلب الخير إلى نفسك وعلى كل حال عودا على ذي بدء كل اختيارات العبد ومشيئة العبد أو مشيئة العباد سابقة في علم الله تعالى فقد علم الله قبل خلق أبي لهب انه سيكفر وقد علم الله قبل خلق بلال أنه سيسلم ويؤمن ويكون اهل الجنة لما؟ لأن بلالا قد سبق في علم الله أنه يختار طريق الهداية بفضل من الله وقد علم الله في سابق علمه أن أبا لهب <تصفيق> يختار طريق الهوايه بعدل الله ولا يظلم ربك احد وعبارة أهل المعتقد في هذا المقام يقولون إن الله تعالى يتفضل ويعطي من شاء, يعطي من شاء بفضله ويحرم من شاء عدله لا بظلمه حاشا وكلا فالله كما علمنا آنفا لا يظلم احد وما ربك بظلام من العبيد وأني أنصح هذا الأخ ومن كان على يعني نوع هذا السؤال أن يحسن الظن بالله تعالى قبل كل شيء ثانياً أن يعتقد في قرارة قلبه اعتقاداً جازماً لا يخالجه شك ولا ريب ولا شبهة أن الله تعالى لطيف بعباده وأن الله تعالى لا يظلم أحداً من الخلق بل يضاعف الحسن إلى عشر إلى سبعمة ضعف ثم أيضاً يفعل الأسباب التي أمرها الله أمره الله الله عز وجل بها تلك الساعة لن يرى إلا خير وهو في خير ومن خير وإلى خير هناك عدد من الأسئلة تتحدث عن الفرق بين السحرة والمشعوذين وبين الذين يعالجون بقراءة القرآن الكريم وكيف يمكن التفريق بينهم ومعرفة الذي يعالج بقراءة القرآن الكريم على المرضى ذكرت في أثناء المحاضرة أن هذا الأمر قد عمت به البلد وأنا أنصح نفسي القاصرة وجميع من يراني ومن يسمعني إذا لم يكن عندنا علم بنوع ذلك القاري أو بصلاح ذلك القاري وصحته يعني طريقته في العلاج فعلينا أن نحذر من الذهاب له وقلت لكم اسألوا هذا العلم عندكم الشيخ أحمد وعندكم ائمه مساجد وعندكم هنا طلبة علم سلوهم قبل أن يجرح الإنسان معتقده كما فعل أناس وندم ولا تحين مندم إلا يتغمدهم الله برحمته فعلى كل حال هناك أناس عرفوا بالخير وعرفوا بالاستقامة في الظاهر والباطن نحسبهم الله حسب أولئك نعم نقرأ عندهم ونرغب الناس فيهم لكن هناك أناس ليس عليهم سيم الصلاح ليست علامه فارقه فحسب لا قد يكون عليه سيم الصلاح وترى الخشوع والهيبة أو الوقار ولكن يخفي في نفسه ما الله مبديه ثم أيضا أنت فيك الخصام وأنت الخصم والحكم أنت لما لا تقرأ على نفسك لما لا تقرأ على أولادك ربما تكون قراءتك أنت إذا كنت مستقيمة أنفع وأنجع لعلاج المرض من قراءة غيرك لأنك أنت عاطفة الأبوة أو عاطفة الأمومة للمرأة أو عاطفة القرابه القريب يجتمع معها الصدق في القراءه تلك الساعة ينفع الله تعالى بالقراءه ولا تنفق دراهمك إلى رجل قد يكون كاببا حتى وإن كان صادقا فأنت تستطيع أن تقرأ لا تحقرن نفسك بعض الناس يقول أنا أقرأ على نفسي نعم اقرأ على نفسك ولا حرج وقرأ على أولادك فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرأ على يرقي نفسه ويرقي الحسن والحسين أعيد بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما على كل حال انا أنصح كل واحد لأن القراء انتشروا وكثروا ثم قد أظهر الله والحمد له وحده خبث بعضهم ومنعوا من القراءة ونسأل الله تعالى أن يفضح الكاذب ويثبت الصادق لكن كيف تعرف؟ <تصفيق> طالب العلم يعرف بقرائه وخاصة إذا سأله وناقشه أما إذا كنت جاهلا فلا تجرح معتقدك واستقامتك بالذهاب لشخص لم تستفت في أمره وأنا أكرر لزاما على الجاهل أن يسأل من يثق في دينه وعقله وخاصة ان يبدا بإمام المسجد خاصة إذا كان معروفا بالطلب العلم وبالاستقامة والخير أما نذهب بمرضى وأن نغتر بكلام عامه لا لا نساوم على معتقدنا بشيء من المال ولو كان يسيرا أو كان كثيرا يقول السائل هناك امرأة وحدد مكانها تدعي علم الغيب وتضرب المرضى بالنعال وتأخذ مبالغ منهم وأهل حيها يعلمون عنهم عنها ولكنهم لم يبلغون عنها فما رأيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ثلاث مراحل في السنه وجاءت مرحله رابع في القران وهي المفارقه فانت ان كنت علما بشانها ومكانها فحرام عليك لما لان الخطا شنيع عليك فيك انها تدعي مشاركة مشاركه, مشاركة, مشاركة الله بصفة من صفاته عز وجل علم الغيب فعليك أن تبلغ وإن كنت تخشى على نفسك فإن من السياسة الشرعية أن تخبر كتابيا يعني مكتبة أو مهاتفة بالهاتف لمن ترى أن له سلطة وعليك أن تذكر أهل الحي بأنهم قد أجمعوا على سفر منكر عظيم ويخشى أن تنزل بهم عقوبة بصالحهم وطالحهم ثم يبعثوا عنياتهم فهذه امراه فيها دخل عظيم ولا ينبغي أن نسكت عنها بل نتقرب إلى الله تعالى بالتشير بها وكما قلت لك إن كنت تخشى على نفسك من شرها فأنكر منكر دون أن تعرف أنك صاحب الانكار السائل يقول ما حكم قول بعضهم خير يطير وما معناها هذا ما ينبغي لأن اهل الجاهليه كانوا يتشاؤمون ويتفائلون فإذا رأوا غرابة تشاؤموا به بل يتشاؤمون بصاحب الخلق المشوه هذا الحطيئة في ديوانه يذكر أنه أطل في بئر فرأى وجهه فقال أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامل وتشاؤم من تلك الرحلة وكما ذكرت آنفاً كان بعضهم إذا أراد سفراً ثم رأى غراباً تشائم. بل إن بعضهم في هذه الأوقات يخبرني أنه إذا فتح محله التجاري ثم جاءه رجل يشتري منه وكانت فيه عاهه وكانت فيه عهَّة ظاهرة تشائم محله ذلك اليوم. وهذا من الجهل. فخير يطير لا ينبغي. بل إن بعض الناس يقول سفر الخير يعني شهر سفر الخير لأن العرب كانت تتشائم فهذا الذي يقول سفر الخير عالج الخطأ بخطأ آخر فنحن نتفائل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفائل تقول عائشه كان يعجبه الفأل الحسن ما الفأل الحسن؟ الكلمة الطيبة لما كان في الحديبية جاء رجل فقيل يا رسول الله قد جاء سهيل قال سهل امركم فنتفائل بالأسماء ونتفائل بالاشكال أما أن نقول خير يا طير. أو يا غراب البين أو مشاكله فهذا لا يجوز لأنه من خصال أو من التشبه بالجهديين الحقيقة أنا نسألة كثيرة <تصفيق> وقد أزف وقت الإقامة ولكن نريد كلمة عامة من فضيلة الشيخ عبد العزيز لعله يبين في ما ينبغي أن نفعله في تجنب هذه القوادح وألا نقع فيها وأن تنتشر وتعم في مجتمعنا المسلم، فما هو السبيل إلى ذلك في نصيحة عامة بارك الله فيكم جزاك الله خير هذا من حص الشيخ أتابه الله وحقيقة هذا بعد فضل الله وتوفيقه يكون بأمور الأمر الأول مجالسة أهل العلم والحرص على التقاط أحاديدهم وعلى سماع كلامهم الأمر الثاني السؤال عما نجهله لأن الإنسان إذا سأل عما يجهل ارتفع الجهل وحل العلم محله وأن لا نقدم على أمر إلا بعد البحث والتحري والسؤال الأمر الثالث قد يقول قائل لا أستطيع حضور مجالس العلم يقال عليك بقراءة كتبها العلم، فيمن سهل اسلوبه عليك وان تسمع الأشرطها العلمية وخاصة ما يتعلق بالعقيده هذه الأمور ان اجتمعت فخير على خير وإن نقص بعضها فلا نعدم خيرا لكن يكرر السؤال التنبيه لزاما ألا نقدم على أمر يتعلق بعباداتنا إلا بعد السؤال أنت لا تبني بيتا إلا بعد أن تبحث عن مقاول نزيه وعن بناء معلوم أو معروف بالحذق في بنائه وهذا أمر الدنيا فلزاما عليك أن تسأل وأن تجالس ثم أيضا أن تجتنب المعاصي. هذه القوادح ما جاءتنا جزافة ولا يظلم ربك أحدا لكنها عقوبة الهيه فان انبنا واستجبنا لله عز وجل وجالسنا اهل العلم الناصحين الباذلين للنصح والعلم في مساجدهم فيما على منابرهم في بيوتهم في مجامعهم مع الناس وسالناهم عما نجهل فلن نرى من الله الا كل خير وعلى كل حال ينبغي الا يتهاون احد منا بهذا الامر لأنه يتعلق بأمر المعتقد والمعتقد ينبغي أن نحافظ عليه أشد من المحافظ على صحتنا وعلى أموالنا لأن, لأن العبد إذا لقي الله وقد أرضى ربه فهو على خير أما إذا كانت الأخرى فهو على غير خير إلا أن يشاء الله ربنا شيئا ختاما واخيرا وليس اخر الشكر لله عز وجل الذي يسر ما كان عسيرا وهيأ لنا من أمنى رشدا ثم من باب شكر على الفضل شكر الله لمن تسبب في هذه المحاضرة التي أنا أعلم يقينا ولا شك ولا استريب أن الجميع إن شاء الله يعلمون هذا الكلام لكنهم حضروا من باب أن يحضوا أو يحظو بأجر المشاركة في مجالس العلم ثم ايضا أشكر الشيخ أحمد الذي أحسن الظن وأسأل الله عز وجل ان اكون عند أحسن من ظن الجميع وشكر الله لكم حسن استماعكم وأسأل الله ينفع المتكلم والسامعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك شكر الله لفضيلة الشيخ الاخ الكريم عبد العزيز بن محمد السدحان ما بين وأوضح في هذه المحاضرة القيمة الطيبة المباركة بإذن الله وشكر الله أيضا لإخوتنا في مكتب الدعوة في النسيم ما فعلوه من تهيئة هذه المحاضرة والسعي في أمرها ونسال الله عز وجل أن يوفق كل داعية إلى الخير وكل ناشر للعلم الصحيح وكل مبتغ للناس سبيل الحق والهدى فنسأل الله عز وجل أن يكثر من هذه الأبواب الخيرات العلم وأن يجعلنا من الذين يشهدونها وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل بيننا في هذه الليلة شقيا ولا محروما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم